مع القرآن مع القرآن ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم آية وهداية مع القرآن, مع القرآن. إذن نستهل هذه الحلقة بتلاوات الشيخ نبيل الرفاعي و. الشيخ نبيل هو من موليد 1398 من الهجرة في مدينة جدة بدأ مسيرته في إمامة المصلين عام 1415 من الهجرة في مسجد رمضان بالبغدادية في جدة وحاليا هو إمام خطيب مسجد التقوى في شارع التحلية في مدينة جدة نقدم له هذه التلاوة من سورة إبراهيم من تلاوات المساجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب نزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.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 وَإِذْ أَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا وَأَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِي قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ويديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك من ما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون صدنا عما كان عبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله بنو على مي شاء ومن عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بذ. وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما ذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 وستفتتح وَخَابَ كُلُّ كل ج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 بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وابرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا إما كنا لكم تبعا فهل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 فرت بما شركتمون من قبل إن الضالين لهم عذاب نليم وأدخل الذين أمروا عمر الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بيد من ربهم تحية فيها سلام. الَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ نَضْرَتُهَا ثَابِتَةٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 الله كفراً وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا سرا وعلانية من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء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 الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإن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 سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي يرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مقطعين مقطع أَلَمْ تَقُولُوا وَقَسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَهُمْ فِيهَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الأمثال. وقد إن كان مكرهم لتزول من الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن في الأصفاد سرابي. وليعلمو أن ما هو إله واحد وليتذكر أول الألباب. صدق الله العظيم. إذن كانت هذه التلاوة ضمن تلاوات المساجد بصوت القارئ نبيل الرفاعي. استمعن إلى هذه الآيات وهي من سورة إبراهيم وتبدأ هذه السورة الكريمة بذكر الحكمة من إنزال القرآن وتثني بأن ذلك كان هو الهدف من بعثة موسى عليه السلام ثم تخاطب المكلفين ألا يرفضوا ثم تلفت النظر إلى قدرة الله لتصل إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة ثم تذكر بكلمة التوحيد ثم تأمر بالصلاة والزكاة ثم تذكر بحقوق الحرم فهي بذلك تذكر بأن الطريق إلى النور هو كلمة التوحيد والصلاة والإنفاق والحج وإذا كان الكثيرون من الناس سيرفضون دعوة الله فإن السورة تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله يمهل ولا يهمل وأن وعده آت لا محال. مع القرآن مع القرآن ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم آية وهداية مع القرآن, مع القرآن.